اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغوا أرآه استغنا إن إذا ربك رجعا أرأيت الذي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 كما لا تطعه واسجد وقترده